فلتراقي دمائي انا لله ولا فلتراقي بسخاء اروي ارضي ولواي فلتراقي دمائي لله ولا اله بسخاء اروي ارضي ولواي اعلنيل الناس اني محسن بالله ظن ان وعد الله حق اثبت اليوم وفائي أثبت اليوم ما دمائي انا لله ولائي فلتراقي فالتراقي بسخاء اروي ارضي ولوائي سوف نمضي للمعالي لا نبالي وإلى والى الله سنمضي عنده خير الجزاء عنده دمائي لله ولا فلتراقي بسخاء ورو أرضي ولوائي فلتراقي يا دمائي فلتراقي أنا لله ولائي, ولائي، فلتراقي سخاء أثبت اليوم وفائي فلتراقي دمائي انا أنا لله ولائي فلتراقي بسخاء ورو أرضي ولوائي